ولا يغرز فيه وتزا ولا مسمارا ولا يحدث عليه حائطا ولا سترة بغير إذنه لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به فلم يجز كهدمه قول المعلف رحمه الله تعالى ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا يعني يكون الجدار للجار ثم يأتي الجار الآخر فيحفر فيه طاق يعني رف على شكل رفوف أو دالوب أو نحوه داخل في الجدار لأن هذا يضر بالجدار ويضعفه فليس له ذلك إلا بإذن جاره ولا يغرز فيه وتدا لا يثبت من جهته وتد على الجدار المختص بجاره لأنه قد يخلخل الجدار أو يحدث فيه الشقوق ولا مسمارا كذلك لا يثبت فيه مسمار ولا وتد ولا يحفر فيه رف ونحو ذلك لأن هذا يضر بالجدار ولا يحدث عليه حائطا يكون يعني جدار الجار ثلاثة أمتار ثم يحدث فوقه ثلاثة أمتار أخرى ليضع فوقه مثلا دورا آخر ما يبني فوق جدار الجار جدارا مثله إلا بإذنه ولا سترة إذا كان الجار اكتفى بالتسقيف على الجدار فيأتي الجار الآخر الذي لا يملك شيئا من الجدار فيضع فوق الجدار سترة اقول ليس له كذلك لأن البناء على الجدار وتثبيت المسمار والوتد ونحو ذلك يؤثر على الجدار الذي ليس له لأنه لو كان مشترك بينه وبين جاره أو ملكه يتصرف فيه لكن الجدار ملك الجار فما يحق لجال الآخر أن يتصرف فيه أي تصرف يضر به إلا بإذن من المالك قال لأنه تصرف في ملك غيره يعني هذا العمل كله في ملك الغير وما يسوق للإنسان أن يعمل شيئا في ملك الغير إلا بإذنه فلم يجز له كهدمه يعني ان هذا التصرف مثل ما لو تعديت على جدار الجار لتهدمه هل يسوق هذا؟ هذا كل يعرفه انه لا يسوق لأحد ان يهدم جدار غيره فكذلك لا يضع فيه شيئا يضره نعم وليس له وضع خشبه خش... خش... خشبه عليه خشبه عليه خشبه عليه ان كان يضر بالحائط او يضعف عن حمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار وليس له وضع خشبه عليه لو اراد الجار مثلا ان يسقف فما حب أن يبني جدار بجوار جدار جاره وقال أضع الخشب على جدار الجار فهذا له أحوال ستمر علينا الآن إن شاء الله إذا كان يضر بالجدار الجدار ما يتحمل إلا ما حمل وليس عنده طاقة في التحمل في زيادة فهذا ما يجوز أن يضع عليه شيء اذا كان الجدار القائم ما يتحمل ان يوضع عليه خشب من جهه اخرى الجدار ضعيف وقد حمل ما يتحمل فلا يحمل شيئا لا يتحمله فلا يجوز هذا لان في هذا اضرار بجدار الجار ولا يجوز للمرء ان يعمل شيئا ينتفع به ويضر بالآخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار يعني ما يسوغ لك أن تعمل شيئا يضر بالآخرين ولا تضر بالآخرين حتى ولو كنت منتفع فما يجود للمسلم أن ينتفع بشيء يضر بالآخرين نعم والحال الثانية إن كان لا يضر وبه غنا عنه فلا يضع الخشب إلا بإذنه لا يضر لكن لمن أراد أن يضع الخشب ممكن أن يضعها على غيره من ملكه فلا يضعها إلا بإذنه الحالة الثانيه أن لا يكون فيه ضرر على الجار صاحب الجدار وها والجار الآخر مضطر لأن يضع خشبه عليه فهذه يضعها كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم. وإن كان لا يبر وبه غنم عنه لم يجز عند أكثر أصحابنا لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه فلم يجز كفتح الطاق وغرز المسمار وأجازه ابن عقيل لخبر ابي هريره ولأن ما أبيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة كانتزاع الشقص المشفوع والفسخ بالعيب وإن كان لا يضر يعني الجدار يتحمل ولا يتضرر الجدار من وضع الخشب لكن صاحب الخشب له مندوحة ويستطيع أن يضعها على غير هذا الجدار من ملكه فقالوا لا يضعها إلا بإذنه لا يضعها إلا بإذنه وأجاز ابن عقيل الوضع قال في هذه الحال إذا كان لا ضرر على صاحب الجدار أن يضع ولو لم يأذن لخبر أبي هريرة خبر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره متفق عليه يعني في الصحيحين لا يمنع وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما لأراكم عنها معرضين والله عنها بين أكتافكم يعني إذا امتنع يقول أحملها إياه أجعلها على كتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه امتنع من شيء لا يجوز له المنع فيه وقال سواء كان هناك ضرورة وحاجة أو لم يكن لأن ما ابيح لا ينظر للضرورة من عدمها ما أبيح للمرأة لا ينظر للضرورة من عدمها لأنها أجدنا الشفعة، الأخذ بالشفعة لاحتمال الضرر وإن لم يكن هناك ضرر والرد بالعيب كذلك ترد البضاعة والسلعة بالعيب حتى وإن لم يكن ضرر على المشتري لكن يقول أنا لا أريد هذا العيب فيقول ما أبيح لا يعتبر فيه شدة الحاجة بل هو مباح سواء كان هناك حاجة أو لم يكن هناك حاجة وما دام انه مباح له ان يضع الخشب على جدار جاره فيضعها وان لم يكن هناك ضروره من قبله ما دام الشرط الاساسي ان يكون الجدار يتحمل وإن احتاج اليه بحيث لا يمكنه التسقيف الا به جاز لما رأى ابو هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره متفق عليه ولأنه انتفاع لا ضرر فيه دعت الحاجة إليه فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره يقول ما دام ليس فيه ضرر عليه والجار محتاج فيضع الخشب على جدار جاره اذا المساله فيها ثلاثه ثلاث حالات الحاله الاولى ان يكون الجدار يتضرر من وضع خشب الجار عليه او لا يحتمل فهذه لا يضعها لانه لو وضعها ضر بجاره ولا ضرر ولا اضرار الحاله الثانيه أن لا يكون هناك ضرر لكن ليس هناك حاجه ملحه من قبل الجار قال لا يضعها الا باذنه الحاله الثالثه أن لا يكون هناك ضرر ولا اضرار والجدار يتحمل والرجل محتاج الجار الآخر محتاج لأن يضع خشبه على جدار جاره قال يضعها ولا يستأذنهم في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منع الجار من أن يضع من أن يمنع جاره عن وضع خشبه عليه يقول صاحب الجدار لا تمنع جارك من أن يضع خشبه على جدارك وهذا بالشرط المتقدم أن يكون الجدار على حمل هذه الخشب ولأنه انتفاع لا ضرر فيه وهذا سائغ شرعا أن الإنسان ينتفع بحق غيره وما دام أنه لا ضرر عليه مثل من يجلس في ظل جدار جاره مثلا أو غير جاره ما يقال له قم هذا الظل الجار يقول أنا أنتفع بالجد... بالجلوس بالظل ولا ضرر على صاحب الملك والجدار كفضل الماء لبهائم غيره إنسان عنده ماء زائد عن حاجته وجاءه شخص صاحب بهائم. يريد أن يسقي بهائمه من هذا الماء لا يجوز له أن يمنعه لأن هذا الماء زائد عن حاجته وسقي البهائم لحفظها لئلا تموت عطشا بخلاف الآدمي فهو يجب أن يسقيه لكن سقي البهائم مؤكد لئلا تتلف فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره يعني البهيمة يحافظ عليها ولا يجوز للإنسان أن يهملها أو يجعلها تعطش أو تموت عطشا والماء موجود يبذل لها نعم. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه لا يجوز الا لمن ليس له الا حائط واحد ولجاره ثلاثه القاضي ابو يعلى وابو الخطاب بن عاقيل رحمهم الله قالوا لا يجوز ان يضع المرء خشبه على جدار جاره الا في حال الضروره نقول متى تكون الضروره يقولون رحمهم الله اذا كان الصاحب الخشب ما عنده الا جدار واحد وجاره محيط به من ثلاث جهات فهو مضطر لان يضعها فيضعها حينئذ اما اذا لم يكن هناك ضروره فلا وهذا اجتهاد منهما رحمهم الله وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمنع جاره من وضع خشبه على جداره سواء كان مضطرا أو محتاجا أو ليس مضطرا ولا محتاج لا ضرورة فالأصل الإباحة وأنه لا يجوز لصاحب الجدار أن يمنع صاحب الخشب من وضعها عليه إذا كان الجدار يتحمل والتقيدات الزائده مثل ما ذكر ابو يعلى رحمهم الله وابن عاقيل ابو الخطاب بن عاقيل رحمهم الله بانه ما لا يلزم الا اذا كان لصاحب الخشب جدار واحد ولجاره ثلاثه جدران تحيط به حينئذ يقول هو مضطر يضع فيضع نعم وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين فالتفريق تحكم يعني قد يكون للمرأة جداران وهو مضطر لأن يضع على جدار جاره لأن جداريه متوازيان ما هم متقابلان أنه يضع عليهما ما يصلح أن يضع عليهما وهما ليس متقابلين فهو قد يكون عنده جداران ومضطر لأن يضع خشبه على جدار جاره فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين ففيه روايتان الشرطين السابقين أن لا يضر بالجدار وأن لا يضعف عن حمله هل للمرء أن يضع الخشب على جدار المسجد؟ إذا قلنا له أن يضع على جدار جاره صار جارها الآن المسجد هل له أن يضع؟ يقول فيه روايتان احداهما يجوز لانه اذا جاز ان يضع المرء خشبه على جدار جاره المملوك له وحقوق الادميين مبنيه على المشاحه والمنع والمسجد بيت الله وبيت الله وحق الله مبني على المسامحه فما دام يجوز على جدار جاره فيجوز على جدار المسجد من باب أولى فيه روايتان فيه روايتان إحداهما يجوز لأن تجويزه في ملك الآدمي المبني حقه على الضيط يعني أن الإنسان ما يتعدى على حق غيره ويأسم بالتعرض لأذى غيره أو أخذ شيء من ماله ما لا, يت... ما لا يكون هذا في حق الله جل وعلا لأن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة وحق الآدم مبني على الشدة والمشاحة والضيق يعني ما تأخذ ولا تتعدى على مال غيرك بغير حق ومثل هذا مثلا السرقة من مال زيد مثلا المحرز فيها القطع السرقة من بيت المال المحرز لا قطع فيها لأن بيت المال لكل مسلم فيه حق ففيه شبهه فكذلك مثلا اللي هو جدار المسجد بيت الله جل وعلا وحقوق الله جل وعلا مبنيه على المسامحة نعم. تنبيه على جوازه في حق الله المبني على المسامحة والسهولة هذا الوجه الأول الرواية الأولى على أنه يجوز لهذا السبب نعم. والثانية المنع اختارها أبو بكر لأن الأصل المنع خولف في الآدمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل ورواية الثانيه يقول لا يضع على جدار المسجد نقول لما يرحمكم الله قال لأنه ما يجوز للإنسان أن يضع ما ينتفع به على صاحبه إلا في حق الآدمي لورود الحديث فيبقى المسجد على المنع الأصلي الذي هو أن لا يتعدى الإنسان على ما ليس له نعم. ويتخرج من هذه الرواية أن يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذنه لما ذكرنا للرواية الأولى يعني أنه لا يضع على جدار الجار إلا بإذنه استأذنه إن أذن وإلا فلا إلا إن كان هناك ضرورة ملحة مثلا فإذا لم يعذن فيرجع إلى الحاكم والحاكم يجتهد إن رأى إلزامه بذلك ألزمه وإن لم يرى ذلك فلا يلزمه نعم. فإن صالحه المالك على وضع خشبه بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجوز لأنه يأخذ عوض, عوض ما يجب عليه بذله. المعلف رحمه الله أورد هذه الصور كلها على من أجل هذه العبارة. لأننا في باب الصلح. قال فإن صالحه على وضعها في حالة يتأكد وضعها على الجدار. قال لا يصح هذا الصلح. صورة ذلك يضح ذلك بالمثال مثلا جاء الجار إلى جاره والجدار يتحمل ولا ضرر عليه قال يا أخي أريد أن أضع عشر خشب على جدارك لأنني سأسقف غرفة بجوار جدارك فأضع عشر خشب وأنا لاحظت وعرضت الجدار على المهندسين والمختصين قالوا يتحمل فأذل لي قال لا لا أسمح أن تضع عليه ولا خشبه وحده أنا محتاج وجدارك قوي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع جار جاره من أن يضع خشبه على جداره ما يسوغ لك أن تمنعني قال لا لا تضع ولا خشبه فقال أدفع لك اجره اصطلح وإياك على مئة ريال أدفعها لك لأضع عشر الخشب قال نعم لا بأس ما دام فيه مئة ريال ما يخالف ما حكم هذا هل يسوق لصاحب الجدار أن يأخذ المئة ريال لا قال لا يجوز المعلم رحمه الله أورد الكلام السابق كله على هذه لأن هذه في الصلح قال إذا اصطلح على معه على شيء يلزم أن يوافق عليه فما وافق إلا بدراهم فلا يجود له أن يأخذ الأجرة لأنه أخذ أجرة لا يستحقها قد يصالح على أجرة يستحقها إذا كان الجدار لا يتحمل أو يتبرر قال مثلا الجدار يتح... ما يتحمل او الجدار يتضرر واريد مثلا مئة ريال من اجل ان تضرم الجدار اصلحه بها فلا بأس بهذا <تصفيق> نعم وان كان في غيره جاز لا وان كان في غيره لا فان صالحهم فإن صالحه المالك على وضع خشبه بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجوز, لم يجوز أن يأخذ العوض لأنه يسو يجوز له لا يتعين عليه أن يسمح لجاره بوضع الخشب نعم. لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله ولا يسغل الإنسان أن يأخذ عوض على ما يجب عليه بذله نعم. وإن كان في غيره جاز سواء مثل لو جاءك شخص يريد الماء وهو مضطر للماء إن لم تسقه مات فأبيت أن تعطيه الماء إلا بقيمه. فلا يسوغ لك والقيمة هذه لا تحل لك لأنه يجب عليك بذل الماء لإنقاذ المعصوم من الهلكه بخلاف ما إذا كان سيحمله معه فمن حقك أن تبيعه عليه لا بأس أما إذا كان مضطرا إليه سيشربه فلا يسوغ لك بيعه سواء كانت إجارة, إجارة في مدة معلومة أو على التأبيد بشرط كون الخشب معلوم من برؤية أو صفة، وإن كان في غيره يعني في غير ما يلزم الموافقة عليه، يعني في حالة كون الجدار ما يتحمل أو يتضرر، فأخذ العجرة جاز. جاز سواء كانت إجارة في مدة معينة يقول بضع الخشب هذه لمدة خمس سنوات مثلا أو أبضع الخشب هذه إلى الأبد مستمرة ما دام الجدار باقي نعم بشرط كون الخشب معلوم برؤية أو صفه والبناء معلوم وآلته معلومة بشرط كون الخشب معلوما برؤية او صفة يعني ما يقول بضع خشب على جدارك لابد ان تحدد هذه الخشب كم هي ولمسافة مثلا خمسة امتار عشرة امتار اقل اكثر لانها بمثابة التعجير فلابد من تحديد الشيء ومعرفة لان فرق بين ان يضع خشبتين مثلا على جداره او يضع عشرين خشبه نعم. لس... ويعرف البناء الذي فوقها عليها ماذا سيكون هل هو طويل أو قصير دور واحد أو أدوار متعددة وهكذا ومتى زال الخشب لسقوط الحائط او غيره فله اعادته لانه استحق بقاءه بعوض فان سقط الجدار والمرء قد استاجره فاعيد مره اخرى فله ان يضع الخشب عليه لانه استحق ذلك نعم. ولو كان له رسم طرح خشب فصالحه المالك بعوض على ان لا يعيده عليه او ليزيله عنه جاز لأنه لما جاز أي صالح على وضعه جاز على نزعه ولو كان له رسم طرح خشبه يعني الجار واضع خشبه على جدار جاره من القديم فأراد صاحب الجدار أن يصلح مع صاحب الخشب أن يزيلها عنه فله ذلك لأنه ما دام يصح الصلح على وضعها فيصح الصلح كذلك على إزالتها فمثلا الجدار المالك له أحد الجارين المالك للجدار والآخر قد وضع عليه الخشب يأتي المالك للجدار ويقول يا أخي لك خشب على جداري وأنا أريد أن أزيل هذا الجدار لأنه من الطين وأريد أن أبنيه من الإسمنت والحديد فأريد منك أن تزيل خشبك عن جداري قال لا يا أخي خشبي مالك خشبي من القديم موضوع على جدارك فما يسوق لك أن تنقلها أو تبعدها عن جدارك خشبي مالك في جدارك مستحق قال يا أخي وإمكانك أن تبني بجوار جداري جدارا آخر يحمل خشبك وأعطيك مقابل هذا خمسة آلاف وأنا أهد جداري وأبنيه كيفما شئت فاصطلح على هذا جاز أو أن الجدار انهد فيقول صاحب الخشب ابن جدارك من أجل أن أضع خشبي فيقول لا يا اخي انا سابنيه لكن لا اريد ان تضع خشبك عليه يقول خشبي يستحق الوضع قال اعطيك مقابل ولا تضع خشبك على جداري جاز ذلك لانه يجوز ان يصلح معه على وضع الخشب عليه فجاز له ان يصلح معه على عدم وضعها اذا كانت موضوعه من قبل أو ليزيله عنه يعني إذا كانت موضوعة فطلب منه إزالتها فله أن يصلح معه لكن لا يزيلها بدون مقابل إلا برضا لأنه لما جاز أن يصالح على وضعه جاز أن يصالح على نزعه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Vielen <Gül> Dank. يقول السائل رجل قديم من ليبيا وذهب وذهب الى المدينه واحرم من ابيار علي علما بان نيه العمره كانت من ليبيا فهل عمرته صحيحه ليس عليه شيء ما دام انه جاء من ليبيا كما ذكر يريد العمره وفي نيته السفر للمدينة فهو ما تجاوز الميقات يريد مكة وإنما تجاوز الميقات يريد جده ومن جده يريد المدينة مثلا فذهب إلى المدينة وأحرم من ميقات أهل المدينة فإحرامه صحيح وليس عليه شيء ومجاوزته ميقات الجحفة لا يضر عليه لأنه ما قصد من الجحفة مكة وإنما قصد جده ومن جده يريد المدينة وكذلك لو